عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عَبْدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثيبات وأبكارا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا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 يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير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 كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت, إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومرى مبنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين